وأنزلنا من المعصرات ما ثجج ل نخرج به حب ونبات وجنات ألف ف إن يوم الفصل كان ميقات يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفوت السماء